الله وبركاته إن <تصفيق> الحمد أن تحاول أن تقف بين يدي الله جل وعلا وأن تسرح بعقلك وبقلبك بما وقلتك تفاه حتى فهي الان سوداء سوداء النار سوداء مظلمه النار حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد اعادنا الله جل وعلا واياكم من نار جهنم ان جلودنا وعلى فقم وتضرع إلى الله وأنت تقرأ سورة النبأ بأن يجير الله جل وعلا من عذاب النار فإن أهل النار ثيابهم فيها نار ثيابهم فيها نار وطعامهم فيها نار وشرابهم فيها الحميم والغتاق عذاب متنوع شديد صعب جدا قال جل وعلا واصفا عذاب أهل النار هذان خصمان اختصموا في ربهم خصمان أهل الإيمان وأهل الكفر اختطموا في الله جل وعلا فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار قطعت لهم ثياب من نار لا يكفي حر النار ولكن ثيابهم نار قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم فإذا اقترب الماء المغلي من رؤوسهم فإذا اقترب الماء المغلي من رؤوسهم يصهر به ما في بطونهم والجرود يا بمجرد أقترب الماء من فم هذا الكافر المعذب في نار جهنم أجارنا الله جل وعلا وإياكم منها بمجرد أن يقترب الماء من فمه يصهر به ما في بطنه يصهر به ما في بطنه والجلود لا يكفي لا ولهم قامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق يا الله بعد كل هذا العذاب يبين الله جل وعلا جزاء المتقين جزاء عباده الصالحين الذين اجتهدوا في الدنيا في طاعة الله جل وعلا إن الله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 من حرير أعد الله لك الجنة بيديه سبحانه جل في علا قال سبحانه في الحديث القدسي أعددت الله هو الذي أعد لك أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مفيش أحلى من كده أن تكون في جنة أعدها لك الله جل وعلا بيدين قال موسى لله جل وعلا كريم الله موسى يا ربي من أدنى أهل الجنة منزلة فقال الله جل وعلا رجل يؤتى مثل ملك من ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله, ومثله فقال موسى كفى يا رب كفى كفاية كفاية خمس أضعاف أجل ملك من ملوك الدنيا فقال الله جل وعلا له ذلك وعشر أمثاله قال موسى يا رب هذا أجناغ منزلة فمن أعلى لا يمكن أن يقيل ما الله جل وعلا له في الجنة فقال له الله جل وعلا أولئك الذين أردت الله جل وعلا يريدك أولئك الذين أردت غرست كرامتهم يدي فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر مفيش أحلى من كده أحلى حاجة أن تتخيل أنك في جنة الرحمن تصلي النهار ضركعتين وأنت تقرأ في سورة, عم في سورة النبا وأنت تخيل بخيالك الواسع عذاب النار وعذاب أهل النار ومقامع الحديد وشراب أهل النار وذياب أهل النار وتجدد وتنوع العذاب في أهل النار وتستجير بالله من عذاب النار ثم تتخيل ما أعده الله جل وعلا للمتقين في الجنة إن للمتقين مفاذة لو حد لو معك وراء وألم هنكتب ببساطة معاني الكلمات وبعدين نوضح المعاني الآيات مجملة معاني الكلمات إن للمتقين مفاذة مفاذة فوزا بالمطلوب ونجاة من المرهوب يعني أن تأخذ ما أعده الله جل وعلا وتنجو من نار جهنم مفاذة إن للمتقين مفاذة مفاذة فوزا بالمطلوب ونجاة من المرهوب فوزا بالمطلوب ونجاة من المرهوب إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابة حدائق herumنابة حدائق وهي البساتين حدائق البساتين فوزا بالمطلوب أنا أطلب الجنة وأرهب من النار المرهوب فوزا بالمطلوب ونجاة من المرهوب حدائق بساتين حدائق بساتين إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أتراب كواعب كواعب هم النساء كواعب النساء أتراب في سن واحدة في سن واحدة أتراب سن واحدة أترابة في سن واحدة في سن واحدة وكواعب أترابة وكأسا ذهاقة كأس الخمر كأس الخمر وكأسا ذهاقة كأس الخمر ممتلئة وفي نفس الوقت صافية وفي نفس الوقت حتى لو انتهى من شرابها متتابعة ذهاقة ممتلئة ممتلئه يعني الكوبايه مليانه مش حد بيحط لك نص الكوبايه او ربع الكوبايه ويقول لك اشرب لا الكوبايه مليانه ممتلئه مش معكره يعني صافية ومتتابعه كاءا ذهاقه كاءا ذهاقه ذهاقه ممتلئه صافية لا يسمعون فيها لغوا لا كذابه أي لا يسمعون في الجنة لغوا كلاما باطلا كلاما باطلا هو الكلام الذي لا فائدة فيه واحد يلغ يتكلم كلاما لا فائدة فيه لغوا هو الكلام الذي لا فائدة فيه أو الكلام الباطل لا يسمعون فيها لغا ولا كذابة كذابة تكذيبا من بعضهم لبعض تكذيبا من بعضهم لبعض ولا كذابة يعني يقولش انت كداب لا دا ما حطلش لا يسمعون فيها لغة ولا كذابة كذابة يعني تكذيبا من بعضهم لبعض جزاء من ربك عطاء حسابه الله حينما تقف على هذه الآية كلام رائع حاول تصلي به حاول تصلي به النهاردة وتخيل جزاء من الله جل وعلا أعدك لك أعد الله لك الجنة بيديه سبحانه جل في علاه جزاء من ربك عطاء حسابا يعني كافيا وزائدا على أعمالهم حسابا يعني كافيا وزائدا على أعمالهم التي عملوها في الدنيا يعني أعطى الله جل وعلا عباده المؤمنين فوق يرجون فوق ما يرجون كما قال صلى الله عليه وسلم ما ما أحلى ما في الجنة سؤال ما أحلى ما في الجنة أتم متعة في الجنة أحلى نظرة في الجنة النظر إلى وجه الله الكريم النظر إلى وجه الله الكريم قال صلى الله عليه وسلم ينادي الله على أهل الجنة إسرح بخيالك وبقلبك وأنت تصلي اليوم ركعتين ركعتين تصلي وتقرأ هذه الآيات اشرح بخيالك في احلى ما في الجنه الا قال تلى الله عليه وسلم ينادي الله على أهل الجنه يا اهل الجنه فيقولون لبيك ربنا وسعديك سعديك والخير بين ادي فيقول هل رضيتم فيقولون وبل وما وما لنا لا نرض وقد بيضت وجوهنا و ادخلتنا الجنه من النار فيقول هل ازيدكم يقولون وأي شيء تزيدنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب فما أعط لذ خير لهم من لذة النظر إلى وجه ربهم مفيش أحلى من كده جزاء من ربك عطاء الختاب رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابة بعدما بين الله جل وعلا جزاء الطغاة في الحميم وبين الله جل وعلا جزاء التقارة في النعيم يختم الله جل وعلا هذه السورة بمشهد من مشاهد يوم القيامة بأن الله جل وعلا هو رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابة خطاب يعني كلامة لا يملك, لا يملك أحد أن يتكلم إلا بإذن الله جل وعلا إلا بإذن الله خطابا يعني كلاما يوم يقوم الروح والملكة صفا الروح قيل أنه جبريل كما قال جل وعلا نجليه الروح الأمين الروح قيل جبريل قيل جبريل كما قال جل وعلا نزل به الروح الأمين وكما كما قال جل وعلا به الروح الامين وقيل يوم يقوم الروح الروح هو القران الروح المعنى الثاني او من اقوال اهل العلم الروح هو القرآن كما قال جل وعلا وكذلك اوحينا اليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا هيرد فيك الروح لو عشت كلام الله قيل أن الروح جبريل وقيل أن الروح هو القرآن يوم يقوم الروح والملائكة صفى قيام بين يدي الله جل وعلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا قال صواب يعني أي قال قولا حق قال حق ومنهم من ومنهم من قال انه من قال وقال صواب أنه لا اله الا الله ويختم الله جل وعلا ذلك اليوم الحق مش المشركين بيختلفوا في يوم القيامة بيشككوا في البعث بعد كل هذه الايات بعد الآيات الكونية وبعد وصف الله جل وعلا لعذاب أهل النار وبعد وصف الله جل وعلا لنعيم أهل الجنة قال الله جل وعلا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبة أسلوب لا لابد أن ترجع إلى الله وتعود إلى الله جل وعلا يعني أن النبأ العظيم حق إن أنذرناكم عذابا قريبة عذاب قريب جدا الواحد فينا بيعيش كم سنة انتبه الحبيبي في الله إن أنذرناكم عذابا قريبة يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ما معنى المرء وما المقصود بالمرء هنا هل هو العبد المؤمن أو هل هو العبد الكاثر وأي الأقوال أرجح ما هو من هو المرء ما المرأة الإنسان بالعموم بالأخص المؤمن أو الكافر والأرجح يوم ينظر المرء ما قدمت يداه أي المؤمن فرحة المؤمن حين يرى تواب عمل الراجح هو أن المرء هنا هو المؤمن ولذلك قال الله جل وعلا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه والم... والثاني ويقول الكافر يا ليتني كنت طابا يا ليتني كنت ترابا يبقى المرء الراجح هو المؤمن يوم ينظر المرء يعني المؤمن يرى صرحه ما قدم من عمله من عمل ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ختاما لهذه الآيات أن الله جل وعلا يتحدث عن يوم القيامة وهو ينقلب فيه نظام هذا الكون ثم بعد أحداث يوم القيامة ينضي الصياف خطوة وراء النسخ والحشر فيصور مصير الطغاء ومصير التقاء بديئا بادئا بالأولين المكذبين المتسائلين عن النبأ العظيم عمالين يساله النبأ العظيم ما هو النبأ العظيم فقال الله جل وعلا ان جهنم كانت منقادا للطاغين مأدا لابطين فيها احقابا الى اخر الايات يعني ان جهنم خلقت ووجدت وكانت معده للطاغين فانتظرهم وتترقبهم وينتهون اليها فهي إذا معدة لهم مهيئة لاستقبالهم وكأنما كانوا في رحلة الأرض ثم رجعوا إلى مأواهم الأصيل وهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ثم يستثني إلا, إلا ماذا هل هناك ماء؟ لا إلا حميما وغتاقا الماء الساخن الذي يشوي البطون والماء البارد وصديد أهل النار جزاء وفاقا يوافق ما أسلفوا وما قدموا إنهم كانوا لا يرجون حتابا يعني لا يتوقعون هذا المرجع والمآب بين يد الله جل وعلا ولذلك أنبهم الله جل وعلا وجعلهم يائسين من كل رجاء ومن كل تخفيف عن عذاب أهل النار قال جل وعلا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابه ثم قال الله جل وعلا في مقابل هذا العذاب مشهد التقاط في النعيم بعد مشهد التغاط في الحميم إن للمتقين مفازه إلى آخر الآيات جزاء من ربك عطاء حسابه ثم يجعل الله جل وعلا ذلك الجزاء الذي فصله في المقطع, في المقطع السابق جزاء الطقاء جزاء الطقاء هذا الجزاء من رب العالمين رب السمارات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابة من رحمة الله أن يعذب أهل الشر وأهل الكفر ومن الرحمة أن يجد الشر جزاءه وأن لا يتساوى مع الخير في مصير هذا من رحمة الله جل وعلا ثم يختم الله جل وعلا ذلك اليوم لما شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يهز الله جل وعلا الناس هزتهم عنيفة سألون في ارتياب عن النبأ العظيم ذلك اليوم الحاجة جالا للاختلاء انه قادم لا محاق قريب احبتي في الله النهاردة نحاول نصل بصورة النبأ نحاول نصل بصورة النبأ تشوف المعاني البطيلة بصورة النبأ تحاول زي ما تمعته شرح الدكتور حازم وشرح حبيبي في الله دكتور محمد عبد الرحمن تحاول تسرح بخيالك في عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة أسأل الله جل وعلا أن يعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأقاربنا وكل من آمن, في من, آمن من النار وأن نسأل الله جل وعلا نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفردوس الأعلى ورفقة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم